درسنا لهذا الشهر يدور في شرح كتاب التوحيد طيلة ايام الشهر حول الله وقوته وكلنا قد بدانا في الباب الاول والذي سماه المصنف قال رحمه الله بكتاب التوحيد وذكر فيه إجمالا من النصوص ما يدل على فضل التوحيد وعلى مكانة التوحيد فذكر بعض النصوص منها قوله تعالى وَمَا خلفتُ الجنة وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَهِيَ الْسَادِسَ وَالْخَمْسُونَ من سورة الذاليات وذكر قوله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي قُلْ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ أَنْ يَبُضُوا اللَّهُ وَيَجِدْتَ لِكُمْ فَهُوْهُ وهي الآية رقم 36 من سورة النحل وأورد قوله تعالى وَقَضَى رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَمِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وهي الآية الثالثة والعشرون من سورة السور وذكر قوله تعالى واعوذ بالله ولا تشرك به شيئا وهي الايه رقم 36 من سوره النساء وذكر قوله تعالى قلت علاؤ اكلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى الايه 53 بعد المئه في سوره الانعام واورد اثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انما اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه ختموا فليقرا قوله تعالى قلت عدم اكل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا في شيء الى قوله تعالى وان هذا صراط مستقيما فتبعوه واورد حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه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 قلت افلا ابشروا الناس قال لك بشروهم فيتخيل بالامس كنا قد وقفنا مع شرح الايات التي وردت بالباب انها تفيد قضيه التوحيد وان الله عز وجل خلق الجنه والانس من اجل عبادته وحده لا شريك له وان انه بعث الرسل جميعا للدعوه الى توحيد الله والعباده وحده لا شريك له وكذلك وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فاضت الايه انه يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا نفصل في شرح حديث معرض في درس اليوم وهذا الحديث فيه مجموعه من الاحكام الفقهيه المساله الاولى وهي قضيه الركوب الحمام وتواضع النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني المساله الاولى في قياد الحديث العلماء قالوا هذه المساله ان معاذ ما قال كنت رذيف النبي, النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار هذه المساله العلماء قالوا فيها تواضع النبي عليه الصلاه والسلام انه صلى الله عليه وآله وسلم مع جلالة قدره ركب الحماق مع وجود ما هو رفع مئة حماق من وسائل المواصلات اللي هو الدوار وطبعا في الإبل وفي القيل وأيضا توجد الحمر والبغال وكله قد ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان من غالب أمره وشأنه بيركم الحمار يعني ما تعالى صلى الله عليه وسلم إنه بيركم الحمار وهو سيد والذي آدم وهو المعلم والرسول للعالم أجمع مع ذلك مع هذه المكانة الرفيعة صلى الله عليه وسلم هو يتواضع ويركم الحمار قلنا طبعا تواضع إنه الإسلام يدعو للتواضع الله عز وجل يقول اخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين ويقول النبي صلى الله عليه واله وسلم وما تواضع احد لله الا رفع التواضع وقال ان الله اوحي لي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد وحتى لا يبغي احد على احد طواط العباده مطلوبه بالنسبه للالبشر بالنسبه للعظماء على رك التحديد انه الانسان الله عنده وجلب ينعم فبنعم يفضلون ويلزموا على بعضه الاعداء ينعم هذا بعض البشر بالعلم نعمه قد يفتقدها بعض الناس او الكثير من الناس ها هؤلاء الناس الذين رزقهم الله عز وجل هذه النواة يلزمهم أن يتواضع العلماء وخواضعوا لإباد الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل رفعهم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله رفع من شان العلماء رفعهم درجات في القرآن وفي السنة فلزمهم أن يتواضعوا كما كان اللباء سلم المعلم الأول الآن بعض أتجد لما تنظر لكثير من الناس تجد قد نالا حطاما من حطام الدنيا ورزقه الله سبحانه وتعالى علما وقد لا يكون علما يعني من العلوم الشرعيه يعني ما الدين تلقاه الرفع اللي اخترت فوق بالداريه انفر تتعرج وتهفر الان واحد تلقى قرع في كليه الطب مثلا ما دي نعمه وهو درس اد العلم وفتح عياده تخيل وكانه يقضي ارواح البشر هاتلو واحد الا في طرويجه بره يحاسبه تدفع 200000 قبل ان تقابل الطبيب ما ما حزنه يعني يدخل المريض عليه تخيل وادفع 200 يدخل على الطبيب يسلم عليه باعتبار انه مسلم والمسلم اذا لقى مسلم يسلم عليه سلام عليكم يا عيالكم وش تسكم ينشرو كده رد السلام بشكم من 200000 دفعت عليك برا اللي ترد السلام ما يرد السلام انت فاهم متغطرس وكانه هو يقبض ارواح البشر يعني هم اتورط طبعا واحد لقاو ايضا يعني رزقه ربو بحرمه تعالى وظيفه ففضل الوظايف الرسميه الجو عنده دعابير اللي هو شرايط بتاعه ملبوس رسمي دي بيدوه به هي طبعا الحدايه دي اللي ما هي بتاعته انا ما عندي معقوله ومكلف يخدمني يعني خدته في المكتب وضع في المكتب كي يقوم بخدمه اداه ايضا تاتي اليه مع هذا الملبوس الرسمي تسلم عليه ومكلف بانطلاق ورقه سلام عليكم قال لك كده رد السلام واحتقرك فشوف لابد الانسان يتواضع اللي عنده غش يتواضع اللي عنده بال يتواضع علم يتواضع ونبات سلم تواضع و... ولذلك الحديث افاد هذا المهنه تواضع وركب الحمار وارض بلاه والاتباع انه معاذ رضي الله تعالى عنه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ما ادنى من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ارتبه وخلفه ده بيرد على صوفيه الكلام الجماعه بيدعيوا انهم من احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا ومثالا في هذه الطريقه واولى مجموعه عطاله صلطوا على منبر الاسلام واغلب الراي العام انهم اصحاب دير وانهم يمثلون اذعن المصطفى صلى وهم ياخذون الشيء بتاع الطريقه تجده يستعبد الاذعن الى قبل النبي صلى يعني تدخل على شيخ تلقاه في الاوضه بتاعته في سرير واحد قاعد فيه محكر في السرير والجماعه دي كلها واقفه في الارض هذا دير صوفيه يستعبدونه ها يركعون له ويسجدون له يتمركون بالمكان الذي جلت به ممنوع عندهم عند الصوفية في أداب المريد مع الشهر يقول لك في كتاب الرسائل المرهنية وكتاب التجاني هذا الفتح الرباني في فصل أداب المريد مع الشهر وده بير صوفية مبارك وإن يجدون أخذ طريقة صوفية يعرف أنه سلك طريقا إلى جهنم إلا يتوم هات الطريقه اي مسكت الدريب عديل لجنه التوب ثوما رصعه رجل او امراه فكذب يا رافي ادب المريد وهذه جله ادب المريد ما عندهم ادب اللاب. ادب بتاعته فيه جله ادب ثابت قال ومن اداب المريد مع الشيخ ان لا يتكلم بحضره الشيخ ومن اقل ان لا يجلس في مكان جلس فيه الشيخ والله يتوضا بإبريق الشيخ والله يتزوج امراه الشيخ ليه ليه الشيخ ده رسول قال ان لا يجلس في مكان جلس الشيخ. فيه شيخ وان بعث لبنتي في الصحابه عند صوفيا لو في كرسي جلس فيه الشيخ بعد كده حرام عليك تجلس فيه الكرسي ده للتبرع يتبرك بيه وكده ده محل considerd at mushi' khawam sajer ajra wa abaydunu itbarak bil baqni fi makan wa qalu da adab wa hathi qillat adab li anna khilaf man'i an nabiy sallallahu alayhi wasallam feyabqa nabiy sallallahu alayhi wasallam tawaaduh wa arda fa al adba' wa inn muaz kan khalfan nabiy sallallahu alayhi wasallam kuntu radifan nabiy sallallahu alayhi wasallam ala himar tawaaduh fa qala li ya muhadah wa tadri ma haqq Allah aliban وضع حق عباده الله هذه المساله ترجع على البخاري في الصحيح قال باب طرح الامام المساله على الله على على اتباعه ليختبر ما عندهم من المعلومات وده منهج تربوي في التدريس الناس اللي بيعملوا في عمل التدريس وال والتربيه بيعرب انه من انجع وانفع الطرق لتقرير المعلومات أن تسأل التلاميذ ثم بعد ذلك أنت تقرر حقماً شرائياً عشان سينابع السلام كان يسأل لماذا المذرّث لما يأتي للطلبة هو يكون عارف الجواب عشان ده نختبر ما عندهم المعلومات أو إذا لم يعرفوا أقرى المعلومات فده المذرّث الناجح فنبعث لهم قال لمعاذ يا معاذ او تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله طبعا ده بيشوف المعرفه بتاعته من تحتها وهو يسال في موضع السائل المعلم في الحداد وهو يسال في موضع السائل المعلم فلذلك قد يسال الانسان ليختبر التلميذ وما يمتلك من معلومات ويقر الحب البشرى فقال او تدري ما حق الله العباد وما حق العباد الله معاذ قال قلت الله ورسوله اعلم وهذه مساله فيها من الشيخ عند العلماء انه قالوا اذا كان في مساله دينيه واسئل عن الانسان ليس له جواب يقول الله ورسوله أعلم في المسائل الدينية يقول الله هو رسول وأعلم لكن في غير المسائل الدينية في باب الغيبيان ما بيقول الله هو رسول وأعلم مثلا سألوك عن مسألة تعلك بالحلال والحرام ما عند الجواب تقول الله هو رسول وأعلم لكن لو سرق الموبايل بتعلم الموبايل السمر بالرجال واحد سالم قال لك الموبايل بتاعك اتسرقوا ايوه اتسرق منه ما تمكتبون عبيدك باظ له تقول لهم الله ورسوله اعلم الرسول ما يعرف ايش اللي سرقوا لانه ما بعلم الغيب لا الغيب كل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانه بعفو فترقب في المسائل الدينية اذا سئل الانسان يقول الله ورسوله يعلم اذا ذلك يعني فلذلك قال قلت الله ورسوله يعلم فلما هو رد العلم الى الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اجابه وقر هذا السؤال فقال ان حق الله اعلى العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا مدح انه الحقوق كثيره الحفظ الان ضايع في كتب عند في الكتب بتاعت القوانين في العالم اجمع تلقى ما يسمى بالقانون بتاع الجنايه القانون الجنائي بتلجى الحقوق وفي كليات الحقوق في العالم كليات الحقوق بتبدا هذه الحقوق بتضيع بتضيع بكل دول طب تلقى منصوذ علامة حقوق الإنسان حق الله في الدول يقول لك حق الله كل دول بفريسة حق الله أعرف كيفاً على حسب حرية العقيدة وحرية الأديان يضيح حق الله أزوجياً تعبض الله في الحقوق في قلية الحقوق تعبض الله لا تعبض الله لا تعبض الله اكيد حق الانسان وحق الحيوان وحقوق منصوص على من ضيعها منصوص على ان هنالك حقوقات اما ان يضيعها فالله يقول لك ده في النهايه متروك لك انت لانه بس على بس بتاعه طبيعه عقله انا اقول على ده موضوع ثاني المهم حق الله وده اكبر موضوع من المواضيع حق او حق الله على العباد اي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا والمشكلات كلها في لا يشركوا به شيئا لانه اصلا نحن بنتكلم مع الناس بنحاول يتكلموا مع الناس المشكله كانت عند البشر في مناداه الرسل لاقوامهم مشكلتهم ما كانت انه يعبدوا الله يعني ما في رسول وجد قوما لا يعبدون الله اصلا لما تقرا القران الكريم لن تجد رسولا ارسله الله عز وجل جاء الى قوم وهم لا يعبدون كلهم يعبدون الله ولكن المشكله يشركون بعباده الله سبحانه وتعالى وهذه كانت المشكله هي المشكله الان مشكله البشر من قديم الزمان الى هذه اللحظه مشكله الشرك بالعباده انه الانسان يعبد الله ولكن يشرك به اشياء فاذا شرك بالله شيئا فإنه لم يؤدي الحق لله سبحانه وتعالى وضيع الحق ويكون بلاي المطاف من الخاسرين يأتيك الكلام على الشيء مفصل في دراسة الإيادة الكتاب أن يعمدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق الله على العباد وحق العباد على الله أن لا يؤدي من لا يشرك به شيئاً والعلماء قالوا أصلاً العباد ليس لهم حق عند الله عز وجل لانه ليس للعبد حق في ملك سيده العبد ما عنده حق في ملك شنو سيده ولكن الله تعالى اوجبه منه تكربا وفضلا انه الله عز وجل اوجب للعباد حقا كرما منهم انه هؤلاء العباد اذا عبدوا الله عز وجل ولم يشركوا به شيئا هؤلاء الناس الله قال لا يعذبهم لذلك قال دي حق قلبك عن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا وده موضوع في يقين في قمه البشره لان الرسل بعث الله وجل مبشرين ومنذرين وهذا الحديث فيه بشاره عظيمه جدا انه الذي يعبد الله عز وجل ويلقى الله سبحانه وتعالى وهو لم يشرك بإمادات شيئا الله عز وجل لا يُعذِّمُه يوم القيامة بنص قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالتالي لما كان هذا الأمر في بشارة أبو عاد رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أُذكر الناس وفي ذليل على قضية البشارة المسلم بما يسرهم وهذه عبادة مرضو من العبادات أقرى هذه الحديث أنك أن تدخل سروراً علىها على أخيك المسلم وتتقرب بذلك الله سبحانه وتعالى يعني عبادة صالصة لله إذا في أمر يسر المسلم أنت تبادر وتبشر أخاك بهذا الأمر الذي يدخل عليه السرور تبتغي بذلك أجراً من عند الله سبحانه وتعالى البشارة بتقول لله يعني مثلاً واحد من إخوانه جايب جرش قال لك يا متول جرش والجروش دي بالسر مش كده يا جماعه بتبنوا ضحكات اي دول بيطلع بيها فتقوله له تظبط له تليفون جايب جروش ابشر لكن تذرب بذلك الوشي. لا ما تقول له جايب جروش يا بعدين ما تنسانا خد لي حاجه لا جايب جروش تبشره وتطلب اجرا كان يفرحه وعند التقرب بهذا لله سبحانه وتعالى عشان كده قال قلت افلا ابشر الناس النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ابشروا فيتذكر وده بيو دليل ايضا عند العلماء على ايه ذكر حديث ادا في في ذكري في الصحيح وذكره في مراضع مختلفة قال من خص قوما دون قوم بالعلم يعني المعلومات الدينية ما تتقالي كل إنسان في معلومات يتكتم عن بعض الناس زي المعلومات بتاعة البشارة مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريف رضي الله تعالى عنه قال كنت كنت ما عنده بقى سلم في حي حي ثاني في مستن مستن في المدينه قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابو هريره اذهب معي اذهب معي بتاو ويذهب من يدخل في هذا الحائط بشره بان من قال لا اله الا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنه هذا علم ديني انا ما سلم قال لي ابو عاد امشي كلم الناس كل يوم قال بيقول لا اله الا الله وان محمد الرسول الله مثلا يدخل الجنه وابو هريره هذا النال كما امره مع صلى وصار يتجول في شوارع المدينه يا ناس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اله الا الله وان محمد الرسول الله مثلا يدخل الجنه قال تلقيني يا ابن عمر عمر تجاوب فقال فنهاني أمر قال له أنت بتقول في جنوب قال له بقول إنه إبعى سلم قالت تقول لا إله إذا الله وأنا بخور دخل جنوب قال له ما تقول الكلام وقف عندك قال له بقول بقول ما تقول قلت ليك ما تقول قالت ما ضربني على صدري حتى وقعت على سلم أمر ضرب قال له قلت ليك ما تقول وأغبض عليهم وده نوع من الحكمة طبعا بعض الناس الله في بعض المسائل بتعلق في الحكمه بغرفه وفي بعض من الجماعات الاسلاميه وخاصه جماعه الاخوان المسلمين في دار الحكمه مثل هذا الكلام يحاول يضرب بها الالمنهج السلفي ولك هؤلاء يعني غليظون وهؤلاء متشددون يا اخي لا تضرب اخاهم وما خالفهم شيء الا ذلك وده حديث صحيح لكن الرفق لا تكون غضه في الشريعه الاسلاميه الاخ المسلم ما يفقهش مستلميس حسبنا ايوه هذا جاهل معرفه منهم من انواع الرفق ان ان ان ان تكون غليظا احيانا زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال مروا اولادكم بالصلاه لسبع وافرضهم عليها ل20 تفتكر الضرب ده رفق ولا بعيد لما انت تجلد الولد بتاعك عشان يصلي مش رفق رفق قال انت رفقت به كي يصلي حتى لا يدخل جهنم ونبينا محمد والذي قال ما كان الرفق شيء الا زانه ومع ذلك في حديث عبد الابن عباد بن مسلم ان نبينا محمد قال الراوي وجنه وسلم خاتما من ذهب في اصبع رجل من الصحابه لابس له وضع خاتم من ذهب والذهب حرام على الرجال طبعا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فانكزع فدالك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تكلم مع الصحابه مسك اصبع الصحابي ونزع الخاتم بقوه انتزع انتزعه وقم بطرحه جزع الخاتم بعيد حتى بعدها يتكلم معاهم فسبقال اي احمد احدكم الى جمره من نار يضع يضع في اصبعه ثقيله للرجل بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك وانتفع به فقال والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام ده فيه رفن لكن الأخ الناس يقول لك لماذا لما يرتبط عليه يا أخي؟ لماذا؟ لما؟ والنبع تألم هو أن يفعل ذلك يعني نبع تألم أن قال ما كان يحرفني إلى مش كان ممكن يقول له يا أخي يا أخي لله لماذا ترى هذا الخاتم في غزباية؟ ألم تعلم أن هذا يبسل جمرة من نار؟ وأعطي لهذا الخاتم ولا تعدي أن تضعه مرة أخرى لكن أنا ما أتلم هو القائد أعرف هذا نوع من وأعرف أما الأخ المسلم لا يبكي يدهي الحكمة وهو جاهي الأفضل في نات المقاب فوقف عمر قال وبربني على صدري على صدري حتى وغاص على صدري ثم ذهب ابو هريره يشكوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان عمر ضربني وانا عن التمهير ولحق عمر رضي الله تعالى عنه بابي هريره فلما اتى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لم ظهرت يا عمر قال خشيت ان يتكل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صلى الله عليه وسلم خائف الناس يفهموا الكلام هذا من قال يا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة خائف الناس فمغلط يعني يقودهم هذا إلى ترك الصلاة وإلى ترك الصيام وإلى انتهاء المحرمات وإنه في بعض من الناس الآن ظلوا لأن كثيرا من الدعاة ما عارقوا كيف يبلغوا الدعاة حتى كي دخل الإرجاء في كثير من الناس إنه تلقى مسلم إلى أن نقل المقابر وبلغنا العم ستين ما ركع لله عايش على لا هدايا الله يقول لك والله في علم أخلا هنا يقول لا إلهي لله فدخل الجنة وخلاص صلوا صلو إنتوا صلوا صلو إنتوا صلوا إنتوا لكننا نحن نبقوش معه وطبعا هذا هو مفهوم معظوم لا لكن وكم من عائل قولا صحيحا وقفته من أثمام السقين فلذلك بس هذه المعلومات التي هي في بام المشارع قد تجتمع عن العوام وعن كثير من الناس حتى لا تكون سبباً في أن يتركوا العمل الصالح بنكون نحن انتهينا من شرح الحديث هذا في الباب الأول ونواصل غداً بإذن الله سبحانه وتعالى في الباب الثاني أوصل اللهم على محمد وعلى صعبه السلام